رسالة إلى أهل المروءة والشهامة إلى أهل العزة والكرامة يهل الشهامة هو القلوب الفضينا ترى المهور الغاليانا ما بها فورا يا اهل الشهامه والغرور بل فطينا ترى المهور الغاليه ما بها فود تنبهوا يا اهل ال حامو كل مغموم إلى كل الشرفاء يهلا شهامه القلوب الفطينه ترى المغر قد يهنا بها فوت دنا بها ويا له العقول التينا خافوا من الله وارحموا كل مظلوم يا اهل الشجامه والظلوب ترى الموت والله يهمل بها فوتتنا بها ويا اهل العقول خافوا من الله وارحموا كل لا جا رجل ترضون عقله يا يابس واجي جنبه كل منبود الواجب النايل شامان عينا نبذل تسهل الطلب كل مجهود لا جا رجل ترضون عقله يا يابس واجي جنبه كل منبود الواجب ابن ينشى مانعنا نفذ لتسهل الصلب كل مجهود ما هو ببل مرى الخيالي لهنا ونحمله بالدن والدفل محدود يهلى الشهامة والقلوبة الفضينا ترى وقال يهمى بها فوت تنبه ويهل العمول خافوا من الله وارحموا كل مضبوط أما رضي مرغم نفسه حزينا شال الديون صار بالفاجر موعود والله رجع تصف بشماله يمينا مكسور خاطر عنها والبال مردود أما رظيم رغب نفسه حزينة شالا الديون صار بالفقر موعود ولا رجع تصقف شباله يلينا مكسور خاطب على والبال مرد مرد مظلوم حل النوم ما زار عناه تلعبها الأفكار والحلم مدو ياهلا الشهامة والقلوب الفقيناء ترى المظهر الغالي يهمى به فتتنبه وياهلا العقول الذيناء خافوا من الله وارحموا كل مظلوم <تصفيق> إما أن جرف خلف العلوم المشينا عقب الدوب البيض عواد على السوس ولا تحمل العسر وقته ولينا عاش الشباب زهرته وان فن العود اما جرف خلف العلوم المشينا رب التوبى بالعبوان على السور ولا تحمل العسر وان تهولينا عاش الشباب زمرته كي على مضيعه من سنينه ويجاوب الورق إلى ذاعد عن نوره يهلى الشهر مخلقه بالفطينة ترى المهور الآلية ملابها فتنا بهو يهلى العبول الذهينة خافوا من الله وارحموا كل والبنت عانس وادعتها السفينة بنتين من أول حلمها ضام مولود رخصات بعد كانت عزيزة ثمينة تبكي من الحسر على كل مفكور والبنت عانس وادعتها السفينة فانتان من أول حلمها ضام مولود وقصاد فعذ كانت عزيزة ثمنا تبكي من الحسرة على كل مفروض تنافها ويهلا العقول لينا خافوا من الله ورحم كل مفروض يلا قال يا ما بها خود. لا جاء رجل ترضى ونعقد وديننا يا ابن السواد جنبك كل منقود الواجب يا النشامى عينا نبدا التاسيل الطلب كل مجعود ما هو ببل معنى الخيالي هنا منحام له بدا من محدود باب وبب المخرج الخيالي من هنا وان حام والداخل محدود ما هو ببل مخرج الخيالين هنا وان حام له والداخل محدود